bu ve buden yu bana ve bu de en yuba ve buden yubadım bak إلو أننا جهادنا عظيم جهادنا عظيم جهادنا عظيم فلبوا يا جهادنا عظيم جهادنا عظيم عظيم يا سفينة النجاة سفينة نجاتي سفينة نجاتي كرسوب في, في الأمل لقد أن يبادل، لقد أن